وما توفقون من خير فلآفسكم وما توفقون إلا بترا وجه الله وما توفقون من خير يواثئ إليكم يواثئ إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء أُحصِروا في سَبِيلِ اللَّهِ الَّذينَ أُحصِروا في سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضربا في الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اِنَّافا لا يَسْنُونَ النَّاسَ اِنَّافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فلهم أجورهم ياد ربهم فلهم أجورهم ياد ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون